سَنَا لَيطغى أَرَاهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الهدى أو أمر 111. كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 112. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية 113. ناصية كاذبة خاطئة 114. فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب